أنا مدينة العلم وعلي بابها يا كمير إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها فاحفظ عني ما أقول لك فمن أراد المدينة الناس ثلاثة فعالم الضباني ومتعلم على سبيل نجاح وحمج رعاع أتباعوا كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق يا كميل العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق وصنيع المال يزول بزواله يا كميل معرفة العلم دين يدان به به يكسب الإنسان الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته العلم حاكم والمال محكوم عليه وعلي بابه أنا العلم وعلي يا كميل هلك خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الده أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة إنها هنا لعما جمى لو أصبت له حملة أنا مدينة العيل وعلي بابها أنا مدينة العيل وعلي لا بوى فمن أراد المدينة يأتها من بابها فليأتها من بابها هذا حديث قاله محمد في علي جاء به وهو حديث مسند في علي في حق من بذكره نردد يا علي فهو علي بالعلا مؤيد يا علي للمرتضى كرامات والعلا ومن يروم المعالين يأتيها من بابها فليأتيها من بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة يأتيها فيها من بابها فليبتها من بابها قولوا معي يا العلي في المعالي وكفا يا علي قولوا معي يا علي انت العلي في المعالي وكفا يا علي, يا يا علي, يا علي يا المتقين شرفت اثوابه يا كعبة المتقين شرفت أثوابها ومن يروم المعالي يأتها من بابها فليأتها من بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة العلم وعلي, وعلي بابها فمن أراد المدينة يأتها فيها من بابها يا لبه التوحيد يا عينا هداك يا علي وحجه يا علي لمن انا بها اهتدا يا علي بك قد والحبيب المقتدى لولاك وصل العدل ما بقنا يا يا باب العلم الرسول اسست اعتابه يا باب المرصو الاسس انت اتوها ومن يروم المعالي ياتيها من بابها ياتيها من بابها انا مدينه العير وعلي بابها انا مدينه العير وعلي بابها فمن اراد المدينة يأتها من بابها فليأتها من بابها خير ابن عم أنت يا أخ النبي يا علي يا غاية تهدى بأمي وأبي يا علي يا حجة الله ويا خيرا ولي يا علي وفيك جاءت لا فتاة إلا علي يا علي يا سابق السابقين شهدت يسابق السابقين شهدت أصحابها ومن يرهم المعالي يأتها من بابها فليأتها من بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة يأتيها من بابها ويأتيها من بابها